دواء ناجع الذي يجعل الأمة الإسلامية غرة في جسد الدنيا بمعنى شيم بيضاء براقة بهذا المسر و بهذا za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 ثم تفرق بسبب تافه ورسيط قلت ان سبب تفرقهما ان احدهما انها بذل عظيمة وقد جاء لي اقريبا يوم الثلاثان رجلائه تحفى في الله مدة ثلاثين سنة لم يسافر احدهما حسن بنا يا سادتي قلت والله يا عم ارى هذا السبب انا ان احدكم اقترف ذنبا فيما كانه في فليراجع كل واحد منكم نفسه وفعلا ذهبت مع ابينا صديقي ولا احبه مع ذهبت معه الى صاحبه فلبنا يعني وجهتهما إلى أن وجد أنه في اتجاه وجد أحدهما أنه أذنذا ذنبا تجيب منه التوبة لا تكشفوا لعف الله ليصدرك يوم القيامة لأهذا ما كشف ذنبا صبر الله عليه أرشد الناس إلى أن يكون حجة عليه يوم القيامة وطبعا هناك من جلول عن السؤال بانه منصب الله الكتاب لهذه الرحمة الالهيول عندها السؤال طرح عاليا باشرة وما هو الفرق بين الذكري والدعاء ربما انطلاقا من قائم سبحانه المنزي من شغله ذكري عمسال لعوضته أطلق نعمة السائلين مرحوظة هناك مجموعة من تريد أن تكتب على حفظ ذلك كريم تحب الكريم بعد جوية فهل هناك إمكانية لتنطير هذه مجموعة بيئة المسجد العابر مع مجيزة بجميع الشرور من الجنب بعد صلاة العصر من الصلاة ان شاء او يومي سيد الاحد رزاكم وخيركم انتم من الفسن ان شاء الله سنرى كسب الاستغلال من المسائل المزلها في الرقصة في المجلس ان شاء الله سننظروا في الامر ان صروح ان شاء الله ولا بس فخيروا تعلم نتعلم القرآن الناس ضرور ما الناس سألوك انتقوا العفار والسرحالة والكفار me then she kind of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 فالموريات قدر